أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر آخراد اذ انذر قومه بال Oh si on وَأَبْلِغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ أَلَّا كِنِّي أَعْلَمُ قَوْمًا And <laughs> then... What up on the house موسیقی a man وَلَمْ يَرَوَوَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بالحق قالوا بلى وربنا قال فزوق العذاب بما كنتم تكفروا أصبرك فَإِنَّ رَأْيَهُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَنَا